صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وَإِذْ أَخَذْ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ يتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كن عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون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 يحدون بالحق و به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيده متين